وَالَّذِينَ نَجَوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ تَبَقَّوْنَا بِالْإِيمَانِ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 وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَذًى أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 لأنتم اجدر ربته في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء وَبَيْنَهُمْ شَدِيدٌ بَعْضَهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَدْ بَاءُوا وَقُوَّ بَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ مَآبٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ يَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ